بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أعظم آية ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني مرحباً فضل الدكتور مرحباً يا شيخ مصطفى ومرحباً بجميع المشاهدين يا أهلاً ومرحباً بك آه لا تزال إخواتي وإخواتي آية الكرسي تضخ هذا النور الذي يشع من جنباتها فنستمتع به ونشعر بالفخر أننا مسلمون ونقول من ملء قلوبنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فصورة آية الكرسية هذه الآية العظيمة فخر لكل مسلم أن يفهم معانيها ودلالتها ويتابع ويعيش مع القضايا التي تتحدث عنها هذه الآية نعم قضايا كما رأيتم آية واحدة ونقول هذا بكل فخر ونؤكد والأجر موصول بإذن الله تبارك وتعالى لمن يعلمنا هذا فضل دكتور محمود أخذ أخذ. أن هذه آية واحدة فجرت كل هذه القضايا وحق لنا أن نفهم ذلك ونحن نتعرف على رب العالمين سبحانه وتعالى من خلال آية الكرسي وصلنا إلى محطة أيضا مهمة قضية كبيرة من قضايا العقيدة من خلال آية الكرسي وهي العلم يعلم ما بين أيديهم وهذا كان في الحلقة السابقة علم الله سبحانه وتعالى وكلام أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه, كتبت فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة وعقيدة المخرفين والمتصوفة واطلاعهم كما زعموا على ما كتب في اللوح المحفوظ إلى آخر هذه الطرهات التي لا ينبغي أن يعني لا, لا أقول ليعتقد مسلم بل أن يسكت عنها عالم نحرير عالم يغار على عقيدة الأمة أمة التوحيد وهذه شعرها لا أريد أن أطول أكثر من هذا لكن وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سياق آية الكرسية علم ما بين أيديهم وما خلفهم علمنا ما هو ما بين أيديهم علم الله بما بين أيديهم لكن محطة علم الإحاطة كما يسميه الدكتور وما خلفها الدكتور. الله يحفظك وارفك شيء مصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع دقة اللفظ وجماله واختصاره لقضية كبيرة مفصلة وردت في القرآن والله تبارك وتعالى يتحدث عن عظمة هذه المعاني التي حملتها أعظم أي في كتاب الله الهيات الكرسي وهو يخاطب سائر العباد بالتوحيد بخاطبة العقلاء للنظر إلى ما سواه من الأشياء كيف عظموها وكيف عبدوها من دون الله عز وجل وهي لا تعلم عن حالها لا قبل ولا بعد نعم. فما بالك برب العزة والجلال الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني احنا ونحن نتكلم في تسلسل العلل داخل آية الكرسي في إن الحي القيوم نظرا لحياته انفرض بملكية السماوات والأرض وهو الملك, الملك وأيضا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فما سواه لا يملك حتى الشفاعة إلا بإذن الله بيّن الله عز وجل أنه يعلم عن هذه المعبودات وعنكم أنتم ما بين أيديكم في علم التقدير فهو الذي قدر وجودكم وأوجدكم على سابق علمه في تقديره السابق وكان أمر الله قدرا مقدورا ولن يقع في ملك الله إلا ما قضاه هو وقدره, وقدره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا نشرك به شيئا ولذلك لما قال يعلم ما بين أيديهم أراد أن يبين قمة الإحاطة مش بس وما بين أيديهم لا حتى ما ارتكبوه من أوزار في حق أنفسهم وفي حق من توجه إليهم وفي حق ربهم سجلها الله عز وجل عليه ودونها في كتاب يخص كل فرد منهم فقال وما خلفهم يعلموا أي يعلموا ما تم من أفعالهم وسجل ودون كل صغيرة وكبيرة مما حدثت منهم وسيحاسبهم عليها فكلمة يعلموا ما بين أيديهم ده علم التقدير السابق وما خلفهم علم الإحاطة بهم بعد وقوع العمل منهم ولذلك في آية الأنعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات الا يعلمها ولا حبه في سرومات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين العلم السابق ده علم تقدير اللي عليه وقعت الخلائق وفقا التقدير فهي في كتاب مبين اللوح المحفوظ ثم قال في الايه التي بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار كلمه ما جرحتم اي ما كسبتمه طب ما هو قدره فلما كتبه مرة أخرى وأخبر عن إحاطاته بهذا الحدث اللي تم بجوارح الإنسان وكواسيب الجوارح اللي هي الكواسيب يعني أفعال حواسي الإنسان وما يتحرك به ربنا بيكتب كل حركة وساك عشان يحسيبهم عليه سبحان الله من حكمتنا إنه لو قالهم أنا كتب ده في اللوحة المحفوظ ولكن ممكن ما حصلش لكن ده حصل وهوضع الكتاب فطر المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يصلم ربك أحدا ولذلك الشيخ مصطفى قمة الحساب أما نجي نتكلم في تفاصيل الحساب والتفاصيل الأجر ربنا سبحانه وتعالى لماذا وضع نظاما دقيقا للحساب عند الملائكة وفق يعني ضقة شديدة يعجز الإنسان عن تصورها يعلم قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله غني عننا وعن عباده وعن ملائكته حتى في تسجيل أعمال العباد لكن كلفهم لبيان أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فالملائكة تسجل القول والفعل القول قولاه والفعل فعلاه فعل نعم. ربنا ذكر القول الفعل فقط قال ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالفعل فعلان فعل القلب وفعل البدن فعل الجوالي والقول قولان قول القلب والملكة بتحسبش عليه وقول اللسان والملكة بتحسب عليه وفق قاعدة وضعها الله عز وجل للملائكة إذا أراد عبي أن يفعل حسنة فلم يفعلها لكن أنا الشاهد اللي عايز أتكلم عنه اللي يدقة علم الإحاطة إن ربنا من العبد هنضرب مثل بسيط يتضح منه دقة الحساب ونظام الحساب اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الإحاطة بهؤلاء الذين يقعون في الشرك ويتوجهون إلى غير الله عز وجل ويتركون من يعلمه كل صغيرة وكبيرة في الوجود سبحانه ربنا سبحانه وتعالى لما يحسب الإنسان قال فمن يعمل مثقال ظرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ظرة شرا يرى الظرة وحدة مقياس يعني بعض الناس يقول لك الظرة معروفة أنه وزن النمل الخفيفة العمراء والظرة بالمفهوم الحديث اللي فيها نواه والأكترون وبروتون والأكترونات بالدور حولي النواه ده في المفهوم الحديث ممكن الزر عند ربنا أضاق من ذلك كمان لكن هي في الأصل وزن النملة لخيف الحمراء فمن يعمل مث قال العمل بيتحدد بالحركات والسكنات فبتأس وزن وفي المقابل في حسن أو سياء لنسبة الأجر الموضوع على العمل يعني العمل شيء والأجر شيء تاني فالملايكة بتقس العمل بالزرات وبتضع الأجر عليه بالحسنات أو السياءات على حسب نوع العمل كان موافق للشرع ولا لا فإحنا لما نجي نحسب حسبة بسيطة جدا فَمَنْ يعمل مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا في رمضان احنا عارفين ان قراءة القرآن لها فضل عظيم الملكة بتسجي العمل وربنا بيضعي الأجر الرسول على السلام قال في قراءة القرآن أما اني لا اقوله ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف ولا من حرف فاني لو قلت ألف ألف خدتت دي من الوقت ثانية يدوب ألف ألف لا ميم كل واحدة خدت ثانية هذه الثانية عليها من الأجر عشر حسنات مشكلة م. طب أنا لو حبيت أحسب زمن الحسن الزمن اللي تقلت فيه لا أنا عايز الحسن الوحد يعني هو الزمن الوحد ثانية واحدة قلت فيها ألف خط عشر حسنات طب زمن الحسن الوحد هيطلع كام واحد على عشرة من الثانية ده لما يكون أنت قلت كلام عليه في الثانية الوحد عشر حسنات إنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومعروف إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يعني وحدة الأوزان عند ربنا سبحانه وتعالى يوم الأيام بالذرة يأسمها ويضعفها لا يظلم مثقال ذرة وبعدين يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يبقى الم... إحنا لدينا وحدة المقياس كيلو جرام مثلا فالكيلو جرام نضعفه يبقى طين نأسمه يبقى جرام وملي جرام جرام الى غير ذلك لكن في أوه. وحده وزن مثلا أوه. يعني لا. فالكيلو جرام معروف كيلوجرام معياري اللي هو وزن لتر من الميه يعادل كيلو المعدن كيلو كيلو اي موجود في المتحف الفرنسي أوه. اللي هو الكيلو جرام المعياري اللي عليه وزن الحديد اللي يوزن الكيلو جرام يعني فربنا وضع وحده مقياس هنشوفها اليوم ونعرفها عندما توضع في الميزان اسمها وحده مقياس الزرة نقسمها كثير يبقى ألف ظرة ألفين ظرة أو تتقسم ربع ظرة إلى غير ذلك إن الله لا يظنه مسقالة ظرة فلما نقول مثلا ان عشر حسنات على سبيل المثال عشان نشوف علم الإحاطة عشر حسنات أخدتهم في خلال عمل عملته السنة يبقى زمن الحسنة الواحدة واحدة على عشرة من السنة بالاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عندما تقرا مرتله واحنا جربناها ويقدر المشاهد ان يجربها تاخد وقتك قد كما انزل القران تاخد 10 ثواني لما يقراها كما انزل القران العشر ال ثواني مش فيها والذي نفسي بيده انها لا ثلث القران طيب تتر القران ده لما ابحسب حسناتك مليون يعني معنى كده ان ممكن زمن الحسن الوحدة يساوي واحد على مليون من الثانية او على مئة الف من الثانية الملائكة حسبتها ازاي شوفوا الدقة الشديدة جدا هذا ليعلم الشخص ان الله عز وجل احاط بكل صغيرة وكبيرة من عمله وبالرغم من ذلك في حساب الملائكة ربنا سبحانه وتعالى لما حسبهم الملائكة وهي بتحسب الملائكة العباد ومن ضمن العباد طبعا اللي عبدوا من دون الله هيتحسبوا لا, لا شك يعني مش كونوا عبدوا يعني مفرعون لما قالوا أنا ربكم الأعلى أو واحد لما توجه إلى ضريحه قال يا سيد فلان هو نفسه ممكن يقولك طب الولي زنبه إيه زنب الولي مثلا أنه لم ينبه الناس إلى خطأ هذا فلو نبه وحيقولك زي الهم من ما الناس بتقول مدد يا شفعي ماذا دي يا زينب زي زينب حتى الملائكة, حتى الملائكة تبرأ ممن عبدها والله تبارك على يعرض عليه وربنا قال في شأن من نبه على خطورة الشرك وبراءته من الشرك يعني مثلا واحد يكون من العلماء العاملين من أصحاب اليقين رجل على يعني مكان عليا فجيه ابنه بعده وعمل له ضريح ومولد وشيء من هذا القبيل وهو وصق قبل أن يموت أن لا يفعل به هذا فالله عز وجل قال إن الذين سبقت لهم من الحسنة أولئك عنها مبعدون فالله عز وجل لا يظلم أحدا لكن هم كل واحد بتحاسب فمن ضمن الحساب اللي يعني ما نجد نتكلم على قضية الإحاطة في أركان المساءلة شيخ مصطفى الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه كل لحظة بتمر على الإنسان شوف علم الإحاطة بقى بيتحسب فيها أولا مقدار الزمان وإحنا عرفنا إن زر واحدة من العمل في أقل من لحظة الملائكة بتحسبها بسبهاش وبيحسبوا كمان المكان المكان اللي دب عليه الشخص ومش عليه بيكتبوه لما ربنا سبحانه عليه يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكلمة آثارهم إما الأماكن اللي يمشوا عليها أو أثر العمل اللي عملوه تشمل اتنين واللي دل على أن الآثار بتكتب ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث بني سلمة بني سلمة والحديث صحيح موجود في الصحيح. بني سلمة كانوا قوما يأتون من مكان الآن موجود في المدينة مسجد القبلتين كانوا يذهبون من هذا المكان إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة كل يوم راحين جايين المسافة يجي حوالي 3-4 كيلو عشان يحضر صلات الجماعة مع النبع السلام ويرجع تاني فتعبهم فأرادوا أن ينتقلوا هم هي قبيلة أرادوا أن ينتقلوا مع بجوار النبع السلام في المدينة فالرصال الله عليه وسلم قال دياركم يا بني سلامة يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم الأماكن اللي أنتم بتمشوا عليها بتسجل تسجيلا كاملا إن أنت في المكان ده مشيت فيه في يوم الأيام شوف قمة الإحاطة بالشخص يسجلوا الزمان ويسجلوا المكان وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فتمبئ بما حدث على ظهرها من أفعال الإنسان كانت خطوات احداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة آه نعم آه. فشوف يعني شوف قمة الإحاطة بالشخص يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين رسالة لهؤلاء إن من تعبدونهم حسبت أعمالهم وكتبت ودونت وهم خالفوا إن كانوا من المخالفين فيتحملون الوزر كاملا وإن كانوا غير ذلك فالله عز وجل لا يعفو عنهم ويحاسبكم أنتم لأنكم توجهتم إليهم وعظمتموهم بما ينبغي أن تفردوا به رب العزة والجلال فالآثار بتكتب حسب الزمان وحسب المكان حتى يحسبون درجة العلم بالحكم بالنسبة للشخص يعني كثير من الناس اللي اتبع الشيخ دلوقتي انت قاعد بتكلمنا على ملايين من الأمة يتوجهون إلى القبور والأضرحة ويطفون حولها ويستغيثون بها وهؤلاء الناس عندهم مسألة الجهل يعني ما هم عارفين لا. أو ظن من ظن أنه يفعل الصواب بناء على توجيه الخطاب من قبل أناس يعني انتسبوا بستفيدي. إلى العلم وقالوا أن اللي بتعملوه ده قمة القربة أخي بلك زي أخي ده اللي رايح عنده واحد أمير واللي عنده وزير بيأخذ معه وسطه فأنا ما قدش الرجل ده هو تصالح وسطه ليه ربنا ويلبس على العام أو على الرجل الغلباني اللي رايح بيعمل إلى أن يسعى إلى صلاح حاله اللي زي ده حكمه إيه يعني هؤلاء ما حكمهم عند رب, رب العزة والجلال قياس رجل الشارع أيه رجل الشارع مش قياس الشارع نحن <تصفيق> <تصفيق> نقول على أساس هؤلاء مع كثرتهم إلا أن الله تبارك وتعالى لا نفعل شيء يقول لك أنا الرائح اللي, اللي ما عرفش المسؤول يأخذ معاه واحد وصل. هذا كلام يقال على الله سبحانه وتعالى هذا يقول وإذا سألت عبادي عني فإني قريب لما تلاقي واحد مثلا له باع كبير في الفتوى أو رجل له وجهها في منصب أو ما شبه ذلك بعدين يقول لك إيه لا يا أخي ده, ده, ده هو ده التوحيد ده أنت بتروح عند ربه يقول لك أنا أتقرب إلى الله بحبي للصالحين خلي بالك شوف التلبيس وقول لك بحبي للصالحين بحبك للصالحين يعني هل حب الصالحين يؤدي إلى أن نعظمهم, نعظمهم كتعظيم الله وندعوهم من دون الله عز وجل ونتقرب إليهم بمثل هذا؟ لا حول على قوة إلا بالله يرد عليك يا دكتور يقول لك والآية دي يعني هي الراية الكبرى التي يرفعها أصحاب الطرق والموالد والكبار والحاجات دي كلها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب قل لنا الموضوع دي يا دكتور يعني, يعني, يعني, يعني لماذا يستدلونا بهذه قضيت البيت وحب اهل البيت والتمسح بالاضرحه والحسين و... يعني ليس لهم دليل في ذلك هذا هو وقت المكاشفه ان نكشف هذه الحقائق من خلال آية التوحيد الكبرى اسمح كده انصح هذه التسمية آية الكرسي ف يعني... يعني انا ساتهم نفسي بكتمان الحق صدقت و... والله يعني احنا بنتكلم إن انا يجوز لي التوسل لازم أتخذ وسيلة إلى ربنا سبحانه وتعالى نعم بس م. الوسيلة دي هي التي شرعها رب العزة والجلال أولئك, الذين يدعون, أو... لما أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيضا أيضا يعتبرونها دليلا لهم لا هي دليل عليهم يعني هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل اللهم وصفوا بالصدق في عبادتهم يعني والي صالح فعلا وأنت توجهت إلى زي ما توجه إلى الحسين رضي الله عنه أو توجه إلى الشافعة أو إلى أبي حنيفة أو إلى غير ذلك من الأئمة هؤلاء الصالحون هم أشد الناس خشية إلى ربهم ويتقربون إلى ربهم بالوسيلة لكن الوسيلة المشروعة فيتوسلون إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته توحيدا لربهم سبحانه وتعالى في ما سبت له من الأسماء والصفات إن ربنا ليس كمثل شيء انت العظيم انت المعبود بحق لا إله إلا هو صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اللهم لا تجعل قبري عيداً اللهم م. لا تجعل قبري وثناً يعبد واشتد غضب الحق سبحانه وتعالى على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد م. لكن يجي واحد يقول لك لا ده, ده قبور الأنبي... اتخذ القبر على المسجد قرب إلى الله عز وجل أنا أقوله اتق الله يا شيخ إذن هناك اتقل اتقل الله. شركة شركة في يعني ادخال يعني مساله علم اهل المدعي الصوفيه مدعي الولايه انهم يعلمون عن الله سبحانه وتعالى ويدعون لاوليائهم ومشايخهم ما لا يجوز حتى على الانبياء صحيح الله سبحانه وتعالى اللي يعلم قال. ما بين ايديهم وما خلفهم, خلفهم. نعم. ولذلك احنا بنقول برضه علشان قضيه التوسل إن الناس عايزة تتوسل إلى ربها فما فيش قدامه غير التوسل المشروع وهو أن تتوسل إلى الله بأسماءه وصفاته و... و... والأدعية الكثيرة جدا يكفي مثلا في الكتاب اللي هو الدعاء بالأسماء الحسن أدعية كثيرة جدا جدا ذكران الله صلى الله عليه وسلم في كل اسم الأسماء لو دعا المسلم بها لكتفى ووجد أن كل ما يحتاج إليه بيانا بيان شفيا في الدعاء بأسماء الله وصفاته تتوسل إلى الله بفعل العمل الصالح تتوسل الله بفعل عملك الصالح يعني الصلاة هذه وسيلة, وسيلة إلى الله وسيلة قراءة للقرآن الصيام يعني في هذا الشهر الكريم وإنت بتحاول تشتهد في العبادة بتقرب الوصال في المحبة بينك وبين ربك فإذا دعوته استجاب لك بسبب القرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي, إلي مما, مما افترضته عليه علي وليس علي العبدي يتقرب إلي بالنوافل, بالنوافل حتى أحبه لكن أن يتقرب لبعض المعصر بالشرك بدعاء م. الأموات لا أن تتقرب إليه بدعاء الحي الصالح لأن الحي موجود بيدعي لك إنما لما نروح مثلا لقبر البدوي ولا قبر ميت بقاله سنين مئات السنين وقول له ادعي لي ربنا وأخاطبه كأنه حي لهو نفسه يقدر يدعي لك ولأنه يقدر يدعو, يدعو لكل من اجتمع حوله أبدا فالله تبارك وتعالى بيّن أن دعاء الحي أنت بتقول يا فلان إني أرى فيك الخير فضع الله عز وجل أن يغفر لي إن ربنا يسد ديني إن ربنا يفرّش كربي هذا وارد ولذلك النبع السلام الصحابة كلهم كان يعلمون التوحيد عمر الخطاب لما أراد أن يتوسل في, في الاستسقاء وقف موقفا صريحا بيّن فيه قال اللهم إن كنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات وانا نتوسل اليك بعم رسول الله صلى العباس تقدم يا عباس تستقي لنا فيتقدم ويسقي ويستسقي فينزل المطر ما هو كان ممكن عمر يروح للنبي السلام بعد موته لو اقول لك ده يا عم ده في احاديث في التوسل بالاولياء وحديث الضرير ومضريره يجيبوا احاديث اما اغلبها ضعيف وان ثبتت فلا حجه لهم فيها ان الرسول عليه الله عليه لو كان عمر الخطاب يجيز التوسل بالموتى وإن الواحد يروح للميت في الضريح ويقول له مدد وشلاه ويستغيث به أو يجعل وسيلة لـ لـ لـ لـ لإجابة طلبه عند رب العزة والجلال كان عمر بدل ما يقبل عباسه ووقفه ويدعو الله تبارك وتعالى ويصلي بالناس كان يروح مباشرة إلى قبر رسول الله وسلم وقول يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا أو أن يسقينا لكن هذا لم يحدث لمن عمر وحتى من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه استسقى بغير واحد من الصحاب أو بغير واحد من التابعين فكان هؤلاء يعني يتقدمون ويدعون الله عز وجل وهم أحياء فالتوسل بدعاء الحي الصالح جائز إنما تقول بجاه النبي أتوسل إليك بجاه نبيك أو أتوسل بكذا وكذا هذا الكلام غير مشروع على الإطلاق لأن رسول سلام حذرنا من, دعاء من, من من القسم بغير الله عز وجل وما كانش حد من الصحابة بيزة بنبع السلام ويتوسل بقبره كما يفعل فلان وفلان ويجيز ذلك للناس نعم فاحنا أحيانا نحن نتكلم كلها قضايا توحيد لكن أحيانا تأخذنا قضية معينة إلى قضية أخرى وربما يعني من يتابع معنا البرنامج من أول إلى آخر يفهم القضايا الكلية وما يتفر عنها من مسائل مهمة كلها يخدم بعضها بعض قضية علم الله سبحانه وتعالى وهذه أيضا أحد أركان عقيدة المسلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, وما خلفهم. في علم الإحاطة في علم الإحاطة هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين نحن بس في نقطة نود أن ننبع عليه شهر مصطفى لأن كثير من الناس تعلقوا بها وهم محتاجين الإجابة فيها م... باختصار, باختصار. الوقت أو أو شكرا. شكرا. يعني. يعني. يعني. بالنسبة لمن يذهب من الملايين إلى هذه هم. القبور ويدعونها أو يتوسلون بها أو يطفون حولها في مسألة دعاء الأموات هم. نقول هؤلاء يُعذروا بجهلهم إن كان الجهل ليس من كسبهم أو سعيهم <تصفيق> يعني هو لو لم يسأل عن الحق ولم يعرف الحق عشان يتبعه وظن أن الذي أفتاه أراد له النصح فذهب فهو معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبي وسعي هيقول, هيقول, هيقول شيخ فلان وشيخ المشايخ يتحمل وزرهم لكن بنقول ببساطة شديدة ما دام هناك رأي معارض يعني انت هو سمع من من شيخ مشهور ان ده يجوز والشيخ نفسه بيروح المولد أو القبر او الشيخ يتحمل اوذارهم عند الله يت... الله لكن الدهماء والناس العوام عايز لا يعذروا إذ سمعوا أن هناك آراء تانية بتقول ده حرام يروح يسأل يشوف لعله يتعلم يعني. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال فاعلم أنه لا إله إلى الله نرجع بس في اختصار شديد لقضية يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم لأن الحديث لا. جرنا يعني آآ مسائل متعلقة بهذه المسألة هذا علم اللي حاطة القصد أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله هذا علم الله عز وجل فما بالك بعلمهم علمه أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كتب كل صغيرة وكبيرة قبل وجودهم وكانوا كما كتب يعني اتخلقوا زي ما هو كتب في اللوح المحفوظ وكتب كل صغيرة وكبيرة تمت بعد خلقهم ووقوع الأحداث منهم في واحد عندكم بهذه الموصفات تعبدوه من دون الله عز وجل إن كان لا إكرهه في الدين لكن ما فيش فهذا علمه سبحانه وتعالى بهؤلاء فما علمهم برب العزة والجلال هو دا الكلام عن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بلاحظ دكتور أنه كما قلت سابقا بنعود إلى القاعدة الأساسية لا إله إلا هو الحي الطيب. لا إله إلا هو القيوم لا إله, إله إلا, إلا هو, هو. لا تأخذه سنة ولا نوم لا إله إلا, إلا, إلا هو له ما إلا هو. في السماد الأرض لا إله إلا هو إلا كلها كلهاilling показت لها اختنية على قاعدة مم. التوحيد العظمى آه. أنه سبحانه وتعالى في أسمائه من وصفاته منذ الذي يشفع عنده لا إله إلا, إلا, إلا هو إلا يعلم إلا هو. ما بين يديهم وما خلفهم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى اا مبسوطه قوي باللقاء ده وسعيد ومستمتع <تصفيق> ان قضايا التوحيد قضايا ممتعه ونحن نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى الذي نصوم له ونركع ونسجد ونؤدي زكاتنا نتعبد نتعبد لربنا سبحانه وتعالى بعظيم ما عرفتنا به من خلاب هذه الآية العظمة هذه الآية العظيمة آية الكرسية أشكر باسمكم لفضيلة الدكتور محمود الرضواني جزاك الله خير أسعدتنا وانتفعنا بعلمك بارك الله فيك وشكرا لحضراتكم أسأل الله سبحانه وتعالى نجعله مجلسا معطرا بذكر الله وتوحيده سبحانه وتعالى وشكرا لمخرجنا شمن نجار جزاكم الله خير نلتقي في الحلقة القادمة من أعظم آية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 لا يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء